القاهرة تقدم الشجره في القرآن الشجرة في القرآن برنامج تعده وتقدمه أميم حاتم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر مما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم معنا الحديث عن هذه الشجرة فضيلة الدكتور صفوت محمود المتولي أستاذ ورئيس قسم أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف في البداية إيه سبب نزول هذه الآية الكريمة أود بادئ بدء أن أشير إلى أن الصورة صورة مكية كل آياتها مكية وهي 34 آية وهي مكاب باستثناء آيتين أما عن سبب نزول هذه الآية فقد رويا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه بمكة قوله تعالى وما أتيتم من العلم إلا قليلا نزلت في شأن اليهود فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أتاه أحبار اليهود وقالوا يا محمد سمعنا أنك تقرأ وما أتيتم من العلم إلا قليلا إيانا تريد أم قومك فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا عنيت علم كل الخلائق يهود وغير يهود بالنسبة لعلم الله عز وجل لا يساوي شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا محمد أن قد أوتينا التوراه وفيها تبيان كل شيء أما علمت يا محمد أن قد أوتينا الحكمة وأنت تقرأ ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرة إزاي تصف اليهود بهذا الوصف الشائن اللي بيقلل من علم اليهود وهم أعلموا من في الأرض فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في علم الله قليل عن التوراة هي في علم الله قليل وقد آتاكم الله عز وجل ما إن عملتم به انتفعتم ولكن للأسف مثل الذين حملوا التوراة كمثل إيه؟ كمثل الحمار يحمل أسفارة تجري إنسان عنده علم غزير جدا ولا ينتفع بهذا العلم ما خيمة هذا العلم ما دام الإنسان لا ينتفع به فأنزل الله عز وجل قوله ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله فضلت الدكتور هنا لما آية الكريمة تم فيها التعبير بكلمة الشجرة ولم يعبر بالشجر الجمع مقام تعظيم ومقام مبالغة هذه المبالغة تبرز مدى قوة كلمات الله عز وجل وأصراره في كونه فكان المقام يقتضي نحن بقى. نأتي بالجمع بدلا من المفرد إلا أن الله عز وجل عبر بالشجرة لماذا هنا نكتة ولطيفة بلاغية وهو أن الله عز وجل أراد أن يستقصي كل أنواع الشجر حيث لا تبقى الشجرة واحدة إلا وقد بريت أقلاما تكتب بها أسرار الله عز وجل في كونه فهي الأليق بهذا المقام الأنسب في المقام أن يعبر بالمفرد لا بالجامعة ولكن الإنسان السطحي إذا ما نظر إلى الأولى قد مقام عظم مقام إبرز لعظمة الله عز وجل وأسراره في كونه وعلمه الواسع المفروض كان يقول إباه ولو أنما في الأرض من شجر أقلام يعني لو كانت كل هذه الأشجار الموجودة في الدنيا أقلام ولو كانت كل بحار الدنيا مدادا وكان الخلق كلهم كتابا إيه اللي ترتبه؟ إيه النتيجة بقى؟ لا نفد كل شيء ولم يبق إلا شيء واحد هو كلمات الله عز وجل أسراره في كونه فهي لا تنفد ولا تبيد ولا تنتهي أبدا ما هي الدروس المستفادة من هذه الآية الكريمة؟ الدروس المستفادة من الآية كثيرة. نذكر منها أولا أوضحت الآية مدى من عليه قلوب اليهود من مكر وخديعة ورغب عارمة في نصب المكائد للإسلام والمسلمين فلم يتركوا شاردة ولا واردة إلا وأرادوا أن يقدحوا في القرآن وفي شأن صاحب رسالة وهو محمد صلى الله عليه وسلم هم تلقفوا الكلم فما من شاردة ولا واردة إلا ويريدون أن يضربوا بها الإسلام والمسلمين ثانيا أن علم الله وأسراره في كونه لا تنفد ولا تبيد أبدا ما بقي الليل والنهار ثالثا على العالم أن يتواضع وأن يكون كالشجرة المثمرة كلما زادت ثمارها زاد تواضعها وتطامنها وانخفاضها وفي زمنين نجد بعض هؤلاء الذين حصلوا على درجة الميز الماجستيري أو الدكتوراه أو الأستاذية يعتقد أنه قد أتى بما لم يأتي به الأوائل كان عليه أن يتقل الله عز وجل وأن يستحضر قوله وفوق كل ذي علم عليم. عليم. فمهما بلغت من العلم فأنت ضعيف رابعا على الإنسان أن يكون شعاره دوما وما اوتيتم من العلم إلا قليلا وليعلم العالم أنه يظل عالما ما دام يتعلم فإن, ك... فإن قال فقد جهل نسأل الله السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر إنه ولي ذلك ومولاه يا ربنا ندعوك فمنحنا الهدى واليقين فكلنا لولا فين لولاك لم نفرج الى العانمين يا ربنا يا ربنا يا فالق الاصبا يبان الثنا يا مانح النجم السما والسماء يا ملهم الحب تسرى النما ثاني حلقة اليوم نتوجه بوافر الشكر لفضيله الدكتور صفوت محمود المتولي أستاذ ورئيس قسم أصول اللغة العربية بجامعة الأزهر. كنت مع الشجرة في القرآن. تحيات أميمة حاتم